لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فَأَوْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ مِنَ تبشره بمعفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى مَا ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَأَرْسَلَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ اثْنَانِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا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 فانغيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولهم سنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسأبكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَسْتَغِيثُ مِنْ دُونِهِ آلِهَا إِيَّاكَ يَا رَحْمَنُ لَا مَذْبُرَ إِلَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فاسمعون.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 وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ عَّلَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ فَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَوْفُوسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 فَكُمُ اللَّهُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ذِينَ آمَنُوا أَنُطِمُ مَلَوِيَ شَأْوُ اللَّهُ أَطْعَمَ إِن أَنْتُمْ إلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَثَالَ هَذَا الْعَدُوُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علم هُوَ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَن كَانَ حَيَوًا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا سَأِدِينَا أَنْعَمَنَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَلَافِعٌ وَمَا شَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 لاَ إِلَهَ مِن نَّطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ قَصِيمٌ مَثَلَهُ وَأَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليك الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون